أحسب الناس أي يتركون أي يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان رجلا قا الله فإن أجل الله لا تؤ وهو السميع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 من ربك لا يقول إنكنا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا التبعوا سبيلنا والنحمل خطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إن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 من العالمين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 وإلى مديٍّ أخاهم شعيباً فقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَرَجُلِ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخْوَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِينِ وَعَادُوا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ مِمْ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 والعزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصدر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 وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات فِي صدور الذين أوتوا العلم وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَ من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 kun فَتُلْمَوْتِ ثُمَّ إلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيْمَنْ دَاء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 الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أسم فأحياه الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قول الحمد لله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 ما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أننا جعلنا حرم ويتخطفون الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء هل ليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين